بسم الله الرحمن الرحيم وال فجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر فلم تر كيف فعل ربك بعاد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 إنسان إذا مبتلاه ربه فيكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ألا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحافظون